ونعود بالله من شرور أنسسنا وسيئات أعمالنا من يهله الله فلا مضل له ومن يغلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده رسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور ومحلثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بس المبني على الكسل مانكيل هنديك شتمان باسكت كمتفق عليه هي بين العرب و هنديكش مختلف فيه هي دعي اي اوانيك مختلف فيه هي دوشتمان بنونه هنا الاعلام المؤنث على وزني فعالي ولايحي لا حجاز كانوا لاي بنو تميم باس مانكيل وانجا امسيش من باسكت للي الحجازي كان يرسلنا اويك لاي تميم امسي تشون تعاملي غضا اكله وثمن واخترقت بنو تميم فرقتين فمنهم من اعربه بالضمه رفعا وبالفتحه مطلقا فقال مضى امس بالضم واعتكفت امس وما رايته مذ امس أبيني معاملي ممنوع من الصرف ينلقى الله كدوى أمس فاعلي مضايا لحالة رفع اعتكفت أمس أمس منصوبة علامة نصبه الفتحة يبلغ ظرفة وما رأيته أمس مجروغة لا جره الفتحة بدل الكسرة لأنه ممنوع من الصرف يرىنا قال الشاعر لقد رايت عجبا مذ امسى يعني لقد رايت شيئا عجبا كهو عجبا ين مفعول به ين صفاك بو محذوف ياء المفعول به بو لقد رايت شيئا عجبا مذ امسى مشاهدك يعني مذ امسى الفاء قبل شعر وتاء الف اطلاق بظه وهي علامه جره الفتحة بدل الكسر لأنه من نوع من الصرف مانعكش نعكش علمية لقر عدلة علمية لقر لقد رأيت عجباً مذ أمس عجائزا في عجائزة كف عائله فعائله يعني جمع تكسير ابوايب ماوته عجائزه بلا متنع عجائزا للضروره الشعريه بدلي عجبا يعني لقد رايت شيئا عجبا لقد رايت شيئا عجائزا عجائزه مثل السعالي مثل السفهاء في عجائزه، وهو مضاف السعالي مضاف إليه سعالي فعالية يشكل أوزان جمع تكسير الكثرة السعالي جمع سعلات بكسرة سعلات سعلات يعني مدزماء وهي الغول وقيل ساحرة ساحرة الجنة لقد رأيت عجباً متأمساً عجائزاً مثل السعالي خمس سن خمس سن بدلي عجائزه يا نتيرس فجبر خمس سن يا ما في رحلهن عليكم السلام يا ما في رحلهن همسن رحلة وكأذوق خراف وشتي أكيد ياكلن ما في رحلهن همسا جون اين يعني بشويك خفي بو بشويك خفي في الجنان في الجنان لبرو داني النيه قيله ياكلن ما في رحلهن همسا بهمس سيخون بشرباه لا ترك الله لهن ضرسا يعني مش دعايا كدعايا اللي يكذون وتاخي تعالى على دانا كان ينهض شيء حمو دانا كان لا ترك الله لهم ايج دانيشان ونهلش ولا لقينا الدهر إلا تعسى لهمو جانيشان دا لهمو دهرين العمر لهمو تمنيا دا تعس بن يعني يعني يا شمبر الله إلا دابن لا دردو تشار مسرية دابن شاهدك مذ أمسك بني مجروضة لكن علامة جره الفلح بدل الكسرة ومنهم من أعربه بالضمة رفعا وبناه على الكسر نصبا وجر هل يكتلش لبنو تنميم شان كدوى؟ شان المعربة هو مذهبي يكم من من من الصرف مذهبي دوم أليم معربة بلام على ميرفاكي ضمي أي علامي على بنائي كسريه في والجر النصب والجر يعني النصب والجرذا مبني على الكسر في محل نصب مبني على الكسر في محل جر اما ذلك زر ضعيفه بو يعني امسيان جارك المعرض في الرفع وجارك الدين المبني يعني كيف كيف يجتمع فهمت اللي ما يكون عرب ديو يعني. بيا يعني كنا قتوم عرب ومبني. يعني في الصورة أجد جارك هنا نصبوا لدجينشاع هالكسر بير ويساب ويا موتاه. جميع مؤنثي سالمشيا لرفع غياء ضميوم مرفوع ولا لكسركشيا اللي نصبوا لجرش هالكسر يا موتاه مبني. بيا نقي وزعم الزجاجي ان من العرب من يبني امسي على الفتح يعني امسى هذه جتنا مبنيه لسر فتح وأنشد عليه قوله مذ العرب وتينا مبنية, مبنية لسر كسر مبنية لسر فتح الشعر هيك هنا ما نوى بو اويك واما منوع من الصرفة قالنا لينا هنده وكان منوع عربنية هنده وكان منوع عربنية بلق مبنية لسر فتح وانشهد عليه قوله منذ أمسا وهو وهم ينوهم هل هلو جيد مذ أمسا همشها هي ذكي كان من هكلي أقربون مناء والصواب ما قدمناه من أنه معرب من, من أنه معرب غير منصرف ما قدمناه من أنه معرب غير منصرف يعني أو راجح حكيتي كمعربة وغير منصرف يعني من منصرفة أمام ذهبي السيم وزعم بعضهم أن أمس في البيت فعل ماض ماض أمساء يمسي سي ما بسته أمساء يوم سي هذا عندك إيش العربي وتي أنا أمساف فعل فعل إيش لو بيتيك هنا ما نوى للشراكة فعل إيش وفاعله مستتر والتقدير مذ أمسل مساء مذ أمسل المساء أنا مش ضعيفة زور بوم لبروا أجر أمساف فعل بيت الرأس ما كي لست على صورة اللياء أمسى أو شيوء أمسى. ولما فرقت من ذكر المبني على الكسر ذكرت المبني على الفتح. مبني على الكسر تواكب. الله يدعي أويكام. لما تكام بابي مبني على الكسر تواكب شو مثلا مبني على الفتح ومثلته بأحد عشرة وأخواته. شو مسر أحد عشرة أحد عشرة وأخواته أحد عشرة حتى تسعة عشرة هم أخوات مش مبني إلا اثنا عشر نبي يعني اثنتاعش عشرتا أو دوانة نبي هم مبنية على فتح مبني على مركب مبني على فتح الجزئين طلع اثنا عشرة كثرت ذكرت المبني على الفتح ممثلة بأحد عشر أخات تقول جاءني أحد عشر رجلا جاء فعل الماضي أبني على الفتح هناك بقايا يا كذب المتصل أبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم أحد عشر إعرابك مركب اسم مركب مبني على فتح الجزئين في محل رفع فعل رجلا تمييز تمييز تمييز ذاته تمييز ذاته 11 عشرات وتمييزك جاءني 11 عشر رجلا ورايت 11 عشر رجلا هل الله مركب مبني على فتح الجزئين في محل نصب ومررت ب 11 عشر رجلا مبني على فتح الجزئين في محل جرس مجرور او شوا بفتح الكلمتين في الأحوال الثلاثة يعني في الرفع والنصب والجر وكذا تقول في أخواته لها مويا وعلي تاة تسعة عشر إلا اثني عشرة إلا دوان زنبي اثني عشرة كلمة عشرة لقل عشرة أقل وتد اثنتي قلقي عشرة مؤنثها شيني عشرة ثبتت السكون فتاء الكشلب تشيوا بعشره اقر مذكر لي لا قاها عاشرا عشره عشر. اثنتي عشره او اجل عدد على عدد يشوي قاعدي خوي هي بالام شين ما مبسط يعني ترى ملاحظيك بنفسي تكون الشين في عشره تكون الشين في عشرة ساكنة إذا كان المعدود مؤنثا إذا كان المعدود مؤنثا ومحركة بالفتح ومحركة بالفتح إذا كان المعدود مذكرا هل كنتيج عدد كان ذكريك يمكن بس يمكن يعني عدد لقل معدودة عدد لقل معدودة مخالفا لشنشوينك وموافقا لشنشوينك مثلا يكهدوا عدد واحد اثنان يوافقان المحدودة في التذكير والتأنيث ومن رجل واحد امرأة واحدة واحد اثنان هدوشا موافق عدد موافق عدد معدود موافقة اما اعداد للسيوة حتى وكهد تخالف المعدود في التذكير والتأنيث. تخالف المعدود في التذكير والتأنيث. والمرسي ثلاثة رجال. ثلاثة رجال. أجر نساء ببغوننا ثلاثة. ثلاثة يعني العدد يخالف المعدود من الثلاثة إلى العشرة. اما اگل سي بوده، اكتبه موافقه، سي بوده مقالفه اما يانزه بوده، اكتبه دو باشه يانزه تردش منذاني، يانزه بوده، اكتبه دو باشه يانزه و دوانزه بجهر حكم يشهد يانزه و دوانزه هر وقو يوافقان المعدود في التذكير والتأنيف بلنا أحد عشر رجولا أحد عشر كوكبا أو ينظر دوانزي هاروك يفدوا يوافق المعدود سينزبون وزده روك سيبون وعي سينزبون وزده بلان كم جزء مخالفة أكد يخالف الجزء الأول من المعدود ويطابق الجزء الثاني منه المعدود. بون هنا. أجرؤت بون من نص دب ياو. عليه تسعة عشر رجولا. ما دام رجل مذكره عشره نعلي عشرة علي عشرة. يعني او جزئي دومي لقل مذكره كي اروا بعض جزئي كمي يخالف كاوس ينزلش بونوز او هاي اما الفاظ العقود بيست سي تشيل فنجاش شاص حفتاش نوات. نوات وصديش الفاظ العقود صدش هزاريش لا تتأثر بنوع المعدود برما قدم عشرون طالبا عشرون طالبا وتسعون تسعون طالبة عاملة وألف ألف متظاهر متظاهرة كوفي يعني يروا كاتئم سيا مظهره والله <تصفيق> عموما أو فكرة عدد كابو وكذا تقول في اخواته إلا اثني عشرة فإن الكلمة الأولى منه تعرب بالالف رفعا وبالياء نصبا وجر 12 عشر جواز الرؤى عرب بناءاً تقول جاء تقول اثني عشر رجلاً ورايت ورأيت اثني عشر ومررت بثنى عشر رجلا ملحطة, ها؟ ملحطة, ملحطة مثنى مشكلة إعراب مثنى أخوات وإنما لم أستثني إعراب هذا من إطلاق قول أخواته بجلمت نكباسي أو نكد لأنني سأذكر فيما بعد أن اثنين واثنتين يعربان إعراب المثنى مطلقا وإن ركبا من واثنتين. إعرابي من منك اثنين وثنتين يرابي مثنى اخوان اخوان بين ين عشره عشر بكلام ولكن يقولون يعني يكون لغه عشره اخواتي هي تانه زباله عشره اخواتي هي تانه زباله عشره عن هي تانه زباله عشره اخواتي هي هي هي هي هي هي هي ولما حرضت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم كانت لما تنكا مبني على الفتح متواكه شو ما على الضم ومثلته بقبل وبعد نموني قبل وبعد هنا و اشرت لما تنكاها بكرتي يوم باسكت ان لهما اربع حالات قبلو بعدو شوار حالاتي عن هيا شوار حالاتي هيا إحداها أن يكون مضافين حالتي هي كم قبلو بعدو مضافا بولي دواي اجل أجل مضافن فيعرباني نصبًا على الضرفية أو خفضا بمن يعني اجل مني حرف جر في شنبو أو من أحد في جره قبله بعده اسم مجرورة ومضاف الموليد وإخبائهم أما حالتها كبير أقل من أبيشان نبو هو أخويا أو أخويا مضاف قبل ذلك قبل شيء ضرف ضرف وهو مضاف مضاف إليه قبل قلت من قبل ذلك, من قبل ذلك أو كانت من حرف جره قبله اسم مجرورة وهو مضاف مضاف إليه كابو كم أقل قبل بعد مضاف أن يكون مضافين فيعربان نصبا على الظرفية أقل منم أو خفضا بمن تقول جئتك قبل زيد قبل زيد وبعده يعني بعد زيد فتنصبهما على الظرفية ومن قبله يعني من قبل زيد ومن بعد يعني من بعد زيد فتخفضهما بمن قال الله تعالى كذبت قبلهم قبلهم مصافب لهم قوم نوح قوم فاعل وهم مضاف موحي مضاف لي فبأي حديث بعد الله بعد الله وآياته يؤمنون وقال الله تعالى الَمْ يَأْتِهِمْ نَذَرُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حرف جرس اسم مجرور ومضاف ومضاف اليه من بعد ما أهلكنا القرون الأولى من بعد كابو حالتي هي كم قبل بعده مضافون يان ظرفا يان اسم يش مجرور بمن الحاله الثانيه أن يحذف المضاف اليه مضاف اليه كحذف بلام يكون يكون لفظه يعني يكون يكون يكون يكون يكون يكون اعتبار يكون يكون يكون يكون يكون يكون لو يكون يكون وينوى ثبوت لفظه أم يكون شهر يكون يكون يكون يكون الإعراب المذكور يكون يا المجروب من ما دام مضاف مضاف إليه حتى يستاه أو كاتشناك تنوين أخوة ولا ينونان لنية الإضافة وذلك كقوله ومن قبل نادى كل مولى قرابة كل مولى قرابة فدو الشيوكا لا أتوقع فما عطفت مولا عليه العواطف فما عطفت مولا عليه العواطف ان بيتا يكيغلوا بيتان يكيغلوا شاهدانك قائل شي معينينها مع كثرة استشهاد العلماء به وهو من شواهد ابن عقيل واستشهد به الأشمون في باب الاضافه وقال وهشاندين تسيتليش هو من هشام جاب رحمه مسالك هنا, مسائل هنا ومن قبل نادى <تصفيق> ومن قبل نادى كل مولى كل مولى قرابتي يعني لكاتي خشية خلق جاء خزمية كينو براية كينو أموزاينو نهزم أنواع قصي خشية كذا والله كاتي النار حتي هذا فما عطفت مولا عليه العاطف كزضليبة كزتناسوتها فتبه لكاتئ وصف شدة من الشدائد وقد وقعت فاذهلت كل واحد فأذهلت كل واحد عن اقربائه وذوي نصرته يعني كانتك نار نار حتيك يكتب ويو من قبل نادى كل مولى قرابه غير مولى اضافهكن بلي قرابهن او كتابه قرابه مولى قرابه بلم اضافهن مولى يعني بلينشي كل مولا ومن قبل نادى كل مولا قرابه يعني كل مول نادى قرابه او كتابه قرابه مثل هيك مفعول به لنادى نادى قصابته. بده شيك من زعتر. فما عطفت فما عطفت العواطف فما عطفت مولا عليه يعني فما عطفت العواطف مولا يعني كش ضلي باك خزمي خوي نسو تعلقاتنا راحتير شاهد ومن قبل ومن قبل يعني مضافه بولاي كلمه كم معناها بيت يقلفيشن بيتروشتوا بيت يقلفيشن بيتروشتوا اما تقدرك بذلك يعني ومن قبل ذلك ذلك الشيء او ذلك كلمه كبيتكي درا كروشتوا معلوم عنده الشاعر ومن قبل نادى ومن قبل ذلك نادى كل مولا قرابه مولا معناه زول نزيك جدا معناه هي تلغي العربيه مولا بخادم دير بسيد دير بحليف دير بابن عم دير بقريب دير لهرهم هرهموا ان نزعتر لا لم سياقه لو هجد معنا قريبا يعني ومن قبل ناد كل قريب قرابة سم مولانا يداشيا قريب يعني قريب هو المراد في هذا البيت أجناء مولان الزمان عربية معنا يزورها يا. ابن هشام ابن هشام افلمشي الروايه بخفض قبل من غير تنوين ومن قبل لكم من قبل اي ومن قبل ذلك فحذف ذلك من اللفظ وقدره ثابتا إن وقرا الجحدري والعقيلي لله الامر من قبل ومن بعد فجأتي قراءة مشهورة كما لله الأمر من قبل ومن بعد شونا نحن شون ديانا لله الأمر من قبل ومن بعد بالخفض بغير تنوين أي من قبل الغلب ومن بعد الغلب فحذف المضاف إليه وقدر وجوده ثابتا أكبر المضاف إليه حذف كي وتنويه لفظه, لفظه يخد بقريك أو لفظك لأنظري خذ بجديك أو لفظي كهيه برام حذفك أما هالجاري كي, كي تر معروضة معروضة وظرفة أجر من نبو اسم مجروري شكي أجر منها أبو أما حالة دوم الحالة الثالثة أن يقطع عن الإضافة لفظا ومعناً أن يقطع عن الإضافة، قالوا نلف نلف الذهبي ونلف معناج ذهبي، نلف ذكي نمعناكشي، يعني تخديره اشتكي لنا به ولا ينول المضاف إليه، فيعرباني أيضا الإعراب المذكور، هم جالي كثير همان اعرابك ريح، بلام لبرويه هل أصلا إضافة ممنوع عليها؟ ولكنهما ينونان بس فرقي اوي لا الا وكان حالتي सेम تنوينها ولما جئتك قبلا وبعدا ين من قبل جئتك من قبل ومن بعد اهو ولكنهما ينونان لانهما حينئذ اسمان تامان خوي اسمك قيصر وخوي في به دعى خويني تا اضافه بكره كسائر اسماء النشرات فتقول جئتك قبلا كسبن وري بيشتير هاتم بو هاتوم بولد بيشتير لك بيشي اوشتا بيشتير تمام اسمك تمام معناه خويه بيست باكلميك ناكا اضافيكي وبعدا دواتر من قبل ومن بعد قال الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا اكاد اغص بفتحي غينك وبضميش اغص اغص بالماء الفراتي أم بيتان هي يزيد كري السعقة يزيد بن الصعقة وهندك جتيانا هي عبد الله كري يعرب والصاب والله اعلم أقول محق هنا يزيد بن الصعقة أصلي بيتكش بمشي ويا فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص ففتحه بالماء الحميمي نك بالماء الفراتي قد وعيشة فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد اغص بالماء الفراتي أجر الماء بيت الفرات يعني يعني يعني بيت شو فرات يعني سازجر يعني زلار يعني طاف وصاف يعني آذي شيء جوام جوان اي أي الماء الحميم <تصفيق> أجر أكادو أغص بالماء الفرات أكادو أغص بالماء الحميم حميم يعني لا أضبعده يعني أكرشيه بسارد ب وفيه قلم يعني قلم وحميم ليه عرب بس, بس هاد جنو تلاوى حميم الماء الحميم هو الماء البارد شاعر ما بسي قوي ثألك حقك تولي كان نايد جونا كان ينهبو مثلا کسی که نه کوچلای و تولایی کننی خوان حق کنی نه دشمن کنی خوانه بود. حتی آقایی که تولکن نکرد و تو آونده به تأثیر بودن و ای تولف کن و هلا دشمن کنیان آوی سر دیم خورد و نشده خورد. آوی سازگاریم خورد و خرید فساق. جون جوان, جوان إسرحتي عنك أأوقات جد خارج، لي الشراب وكنت قبلا ولنْ بيش أو يك ولا أكاد أغص خليك بأوقات لخرج مع أأوام جيربك، شتيخوي بفاني شيركا هذا دكتي مازيتان خالد و يمتي كيكا هتشكل عرو أوي انتقام لدوجنا كأنم نعم خالد؟ والله نعم. أكاد أغص بالماء الفرات. أغصوب أشتراككم محقق الله بفتح همزه المضارعة والغين المعجمة مفتوحة في الأكثر. يعني اغصوا ومضمومة في لغة قليلة وهو من الغصص. والغصص هو وقوف الطعام واعتراضه في الحلق شاهدت كيه وكنت قبلا قبلا تركي مضافيه منونه ضرفة وقرا بعضهم وقرأ بعضهم لله الأمر لله الامر من قبل ومن بعد شو رسمي كذوى؟ يعني لله الأمر من قبل ومن بعده كرسمي قرآنا شو نخلق بالخفض والتنوين وكان لله الأمر من قبل ومن بعد ما بس سيئوين أما حالته السيمة قبل وبعد. حالته شو الحاله الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه يعني مضاف إليه كمحذوف به الجمله دانا به ظلام يعني لفظ مضاف إليه كلا نظري اعتبارته نبت كلميك بعيني يسأل له في ثلاثة شيء من قبل الغلب ومن بعد الغلب يثمان الله الأمر من قبل ومن بعد شي لنيت الغلب أميان كلمة كلا نظر تانية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 أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه فيبنيان حينئذ على الضم كمبنيش بون أو كاتم أقرب من بيان نبي أو كاتشيا هر مبنين فمن بها بغير من لله الأمر في السبعه السبعة السبعه السبعة لله الأمر من قبل ومن بعد لمتنكا وأخواتهما يعني اونيا من قبل بعدو وانتهابن هذا الشيء كيش قبل بعدو حكم قبل بعدو هي همان شرح حاجتك بسالدي اردت به اسماء الجهات الست فوق تحت وراء امام <تصفيق> يمين شمال وما بمعنى احديها كخلف قدام همو أمانة حركوا قبل بعده حسابي لقلاء أكيد شوار حالت شوار حالتك معروفة يان ضرفة يان مجرورة بمن بو تفاصيلك اللي شوار حالتك باسمان وقولي وأخواتهما أردت به أسماء الجهات الست أنجع عليه وأول ودون ونحوهن أوليش لانه يمكن ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون دو استعمالي باسم اسم با كالبيني بول اول ولا, ولا اخر يان لقيته عاما اولا اما نيكم ندوم الصفة ما اما لان با بنيا ولم استعمالك السامي هي اقل اول بظرف با رايت الهلال اولا ناش اول الناس اجل اول ب ظرف بك هنا ما خلق الله القلم اول يعني اجل ظرف بك هنا او كته ابيتي اخواتك قبل بعد او كته هان شد بس قبل بعد اديت بسد اول جدال او همو كلمه اولكنا أول عامان هي صفاء صفية بول مالي هذا أول من هذين لقيته عاما أول أو صفاء عام أول صفاء هو موصوف يعني اسم لقيته عاما عاما أولا يعني ما له أول ولا آخر أول اسم أما بالظرف ذكارتي هنا أخواتي, أخواتي، قبل بعدها لا هنا وهذا هو الذي إذا قطع عن الإضافة بني على الضم. ابن هشام تويتي وهذا هو الذي إذا قطع عن الإضافة بني على الضم. أجد قطع كل إضافة مبنية. شيء كم أول أولك بمعنى ضرف. أما أوليك ومعنى صفة بيت يعني اسمك ومعنى اسم بيت يعني اسمك بخوي أو كاتا لم بأني لأخواتي قبل بعدوني ودون ونحوهن دون شكك لو كلمانه دون ظرف مكانه اسم لأدنى مكان باعتبار مكان مضاف إليه مثلا لي قولك جلست دون زيد جلست دون زيد س ظرفي شيء ظرف مكان ظرفي مكان اجب ظرف مكان هنا اوقات امام حكم قبله بعديها ونحوهن ونحوهن اتشكيتر يشوك بيت مثلا علو علو يعني فوق علو يعني فوق أعريكي هنا ولا حاشيكا لسر علو كإيكي بالشعران نبي أبو النجم وصف <تصفيق> فرسكي خويك عليه أقب من تحت عديد من علو أقب بس فرسكي خويك عليه السمكان سمكا فرسكي لخواره وسكي باريكا لبان بشتوجيا بحانا اقب يعني ترقيق مالك هزنوجيرسكي مالك فلام لبانو فشتيچيا من فشيパン اقب من تحت عريض من علو يعني من فوقه قال الشاعر لعمرك ما ادري واني لا اوجلو على اينا تعد المنيه اول بيتك بيت صاحب بيتك المناوي معنى معني كور اوس يعني با هوركي خوي قصيلك الله على كسني بوخه الله عمرك يعني لا حياتك عمر يعني الحياه بوخين تعالج مقرتوا لعمر الله يعني لا الله قسم بحياه لا مكان وقع في جاب القسم لعمرك ما أدري وإني لاوجل على اينا يعني لاوجل اني إني لا وتسيون بحياتي تو من نازن موز إيش ترسم كم من زو مدن بيتم يوان ما نو أمرين بيشوي كم مدن جات أو كثر ما بس بيشوي كجيان كرته وهمككك انسان معرض بمرضن كبو اجنيك او لا فلا يحسن ان نقضي حياتنا في, في الهجران والقطيعه لعمرك ما ادري وإني لأوجل على اين تعدو يعني تسرع تعدو ان تسرع تعدو المنية يعني الموت اول شاهدك اوله ظرفي زمان مبني على الضم يعني عاملي عامل ظرف زمانه تعدو وقال الآخر شعيل كتير إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤنا إلا من وراء وراء محقق لا لم أقف لهذا الشهد على نسبة لقائل معين ولم أقف له على سابق أو لاحق ان بيت القبشي عن معنى بيتك قال الله خير في المودة يعني هكذا خوشي بيستيك يعني هكذا تحكيتيك تانية كلا بينما نهاية إذا كنت لا تجد... لا تجدني أهلا أقول سيقضى من النبي لأن تأمنني على سرك و شؤونك أقول سيقضى عن خوشي بيستيك و هوريتيك من النبي كما سرقان توبزانا يعني جيان توبزانا وهروها كنت لا تلقاني إلا لقاء من لا يقبل ولا يبشر ولا يبشر يعني بيان بقي يعني بشيوازي نبل ورنبي ورنبي وندم شاوتيش بدلا وشيتوا يبشر يعني يتهلل يعني كسيك سبل عمر كسيك تم شاي غير زمان ين pesticides يعترقين روبا روية يعترفين لكنين نقولم شاي ندرش أيها، ش ش شاي كتير جلّ ما هي؟ إذا أنا لم أمن عليك، من أمين نبنته، ولم يكن لقاؤك إلا من وراء مراء، إلا من وراء وراء، يعني جيش نبتو إلا بوشيوبيت. من بشرتم كمالاً تسو بشر جا إنسان أكبر كاتئ قل له وحذنك صلى الله عليه وسلم ليكبكه أم بولايا أم بولايا روا كان ينشر خيط وبرشلونة ليه جبت وراءه دوم تأكيدا تأكيدك اللفظية يشحقي بموضوع كوني من وراء أبي نشيا من حرف جر وراء مبني على الضم في محل جار اسم مجرور أو شاهدك إذا أنا إذا أنا حرك بابي وإذا السماء شقت فلأرب إذا السماء شقت وإذا ظرف السماء فاعل أي كافعله لفعل محذوف يدل عليه ما بعده وإذا السماء انشقت يعني أصله شون وإذا شقت السماء وإذا السم وإذا, وإذا السماء شقت عندك ايه فاعل ما نهى فعلك محذوفه فعلك لدواء خليل لرستك يفسره يدل عليه ام جوى اذا انا لم اومن عليك يعني اذا لم اومن عليك يعني اذا لم اومن يعني انا عليك كبو ان سن انا الفاعلك دابا لو فعلك شيء امن هو من مجهولة لان جاتي فاعل من الفعل يتفرقش نيال إذا أنا لم أؤمن عليك، أنا أجر إعرابك ليرا، أنا ضمير منفصل، مبني على السكون، مبني على السكون، في محل حفل. في محل رفع نائب، فاعل مقدم، وفعله محذوف يدل عليه ما بعده، يفسره، لم ي... لم أؤمن عليك. المهم أن مبني على الضم، ولما فرغت من جذر المبني. على الضم ذكرت المبنية على السكون ومثلته بمن وكم تقول جاءني من قام من قام إذن جاءني الذي جاءني جاء في الماضي مبني على الفتحنون للوقاية إياه ضمن من تصل على السكون في محل مفعول به مقدم من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل قام جملة فعلية من الفعل والفاعل قام فعل موظم من الفتح وفاعله ضمير مستثى تقديره هو هو والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب صلة الموصول لمنك ورأيت من قام رأيت فعل وفاعل من قام اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به قام جمليكي فعلية وقام الفعل والفاعل لا محل له من العراب ومررت بمن قام هروع. باك في جر من اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور قام جمليكي فعلية لا محل له من العراب فتجد من ملازمة للسكون في الأحوال الثلاثة لها استحارة كتشية مبنى على السكونة. وكذلك تقول كم مالك؟ كم عبدا ملكتَ بكم درهمين اشتريته؟ كم دهارس حالتكَ؟ في الرفع كم مالك؟ في الرفع جاء مبتدى بكمية خبر باء مرفوعة. كم عبدا ملكتَ؟ يعني ملكتَ كم؟ أفعال به مقدم. في النصبة. بكم بكم مجرورة بكم مجرور فكم في المثال الأول في موضع رفع بالابتداء عند السيبوي السيبوي على كم كم مبني على السكون في محل رفع ابتداءه بو استفهامة حقيقية وعلى الخبرية عند الأخفش أخفش على وكويه ولي مالككم خبر وفي الثاني في موضع نصب على المفعوليه بالفعل الذي بعدها يعني كم ملكته ملكته فعل وفاعل كم مفعوله مقدم في محل نصب مفعول به مقدم وفي الثالث في موضع خفض بالباء بكم با حرف كم اسم مجرور يعني على السكون في محل جر مجرور وفي الثالثه في موضع خفض بالباء وهي ساكنة في الأحوال الثلاثة كما ترى ولما ذكرت المبني على السكون متاخرا مبني على السكون مقصداً خيراً، كم كسر دون فتح سيام ضم جعل سكون يعني تسمى كسر بغلط يبقى لموزعة الله خشيت من وهم من يتوهم أنه خلاف الأصل يعني كسر ولد كابو مبني على الكسر أصلاً أن جفده أن ججي